بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم القرآن الكريم المرتل بصوت فضيلة الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل برواية حفص بن سليمان بن مغيرة الأسدي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي أحد القراء السبعة المشهورين عن أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد تم تلاوه هذا المصحف المرتل الشريف على الطريقة العراقية الموروثة المتميزة بالرقة والعذوبية والتعبير الصادق عما تكنه الألفاظ من معان عظيمة تم ترتيل وتسجيل هذا المصحف الشريف من لدن فضيلة الشيخ الحافظ خليل اسماعيل متوكلا على الله جل في علاه بمنزله في بغداد عام 1416 للهجرة النبوية الشريفة والموافق سنة 1995 ميلادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوتون لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب وكانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يسرع تهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم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 صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين يكاد البر يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 ثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أنذاه وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريح جَلَّ عَلَى عُرْضِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تَفْعَلُوا ولن تَفْعَلُوا التقو النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من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 ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحقي أن يضرب مثلا بَعُوضَةً فَمَا فُوقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَوُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملاغ خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنا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 أولئك هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا والأرض وأعلم ما تردون وأعلم ما تردون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة لآدم فسجدوا إلا أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلوهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إِنَّهُ هو التوبه منها جميعا فإما يأتين مني هدا فمن تبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا بآيات لإسرائيل اذكروا نعمتي التي أَنْعَمْتُ عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبوا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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وَأَنَّهُمْ إليه راجعون يا بني إسرائيل أكو نعمتي التي ألعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وَلَا يقبل منها شَفَاعَةٌ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم آل فرعون يسوونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء بكم عظيم وإذ فرّقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ موسى ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذَا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاركم العجل فتوم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 وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة اغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء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 كلوا وشربوا من لزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنْصِبِرَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُبْتُ الْأَرْضُ مِنْ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 صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال موسى لقومه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 قالوا اضع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوانه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 سر الناظرين قالوا اضع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا المسلمة الآشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج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 أَلَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا فلا بعضهم إلى بعض قالوا أن بما فتح الله عليكم ليرحجكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة قُلْ أَتَّخَلْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَيْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولاد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 وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ومن الوالدين إحسانا وللقربا وللقربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا زكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون من دياركم ثم اقررتم وأنتم تشهدون.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 أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذرهم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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بالروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَغْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطعور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشرهوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من ناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن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 ورسله وجبريل ومن كان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون أو عَاهَدُوا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ الفريق من الذين أُوتُوا الكِتَابَ نَبَذَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظهورهم كَأَنَّهُمْ لا يعلمون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 أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا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 والله يختص برحمته من يشاء والله الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ له بُعْكُ السماوات وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ مَنْ سئل غَوْثَ من قبل وَمَنْ تَنَتَّبَ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كفر حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعثوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قلاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل آمن أسلم وجهه لله وهو محسنه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 الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون وَمَن هُمْ لَوْ مِن مَّن مَّن غَمَزَ جَدَّ اللهِ أَيُّ الْكَرَى فِيهِ فَسْبُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاصًّا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 اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إِنِّي جاعبك للناس إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الرالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن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 قال وَمَنْ كَفَرَ فَهُمَتِّعُوا قَلِيلًا ثُمَّ أَوْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إِنَّكَ أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه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 ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم حبر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ قالون عبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلههم واحدا ونحن له مسلمون.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 قل بل من لك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَنِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَغُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ من الله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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف رحيم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 وَإِنَّ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعَمَلُونَ وَلَيْنَا تَيْتَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبلَتَكَ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم ولين اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم كإذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا فاذكروني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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إلا الذين تاموا أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التواب الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِي ان كفروا وماتوا وهم كفار كلائك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 ودفعوا الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به, به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزل يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن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 يا أيها الناس قلوب ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباء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 ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغي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 آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء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 أُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا خَضَرَ أَخَذَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْخَافَ مِنْ مُصِفِّ جَنَفَ الْأَوْثَمَ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 تقول اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدهم من ايام اخر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 ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم أجم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرموها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم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 وأتم الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رَأْسِهِ ففرية من صيام أو صدقة أو نتك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ خاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الالباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس مين يشري نفسه ابتداء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 اتيناهم من آية بينه، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، زين للذين الذين كفروا الحياة الدنيا. دنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُوا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ وَعَنْ دَالَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنْ سَتَطَاعُوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخره واولئك اصحاب ناره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 فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمتم خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات للنار ناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا بساء في المحيض ولا تطربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من قيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم والمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فَيُظَلّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن وَمَن أيُّ قيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُرْفُضُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِر slidesToShow ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعركم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُنُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْفِ 124. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 126. والواجدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضاعه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 فَإِنَّ أَرَادَ فِصَالَةً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاعُورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتِيتُمْ حروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بلغن أَجَلَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما مَا في فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدونه سرا إلا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 ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه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 فقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله خانتين فإن كفتم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ قُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَنُوْ فَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِبُ اللَّهَ قَرْضٌ حَسَنًا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 إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيت كتب عليكم القتال ان لا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا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 وَلِلَّهِ وَنَحْنُ أَقْتُبُ بالملك مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَزَعْ تَنَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً في الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يشاء. والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه اي اتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لكم إِن كنتم قَلَمَا انْفَصَلَ قَالُوا تُبِ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ انه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة طلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 فهزموهم باذن الله وقتل داود جامد واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن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 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات وَآتَيْنَا عيسى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالْرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء الله ما اقتكل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 أو كالذي مر على قوية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث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 وانظر الى العظام كيف ننجزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي البوتا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ مِنَ من الطير فصرهن إِلَيْكَ ثُمَّ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند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 الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق باله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ايود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية بعفاء فأصابها إحصار فيه نار أحترقا. كذلك كَذَلِكَ الله لكم لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم أو نذوت من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماهي وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ بَرْمًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجاهل. يحسبهم الجاهل أغذياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 الذين يأكلون الربا لا يقوبون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار الأذيب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 وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا